نحن في ح ا ج ة إ ل ى أ ن ندرك جيدا ان أ ي خطوه ن خ ط و ه ا أ ي فعل ن ف ع ل ه سنحاسب عليه ا ل ف ت ن ة القاعد فيها خير من القائم و ا ل ن ا س فيها خير من الساعي إ ذ ن نحن في ح ا ج ة إ ل ى أ ن ن ح ت ا ج إ ل ى صوت العقل أ م ا التلاقي في الميدان والجري وراء بعضنا بالطوب و ا ل ع ص ي و ا ل ه ر و ا ت لا تتفق مع ما يدعون إ ل ي ه ديننا ب أ ي حال ما من ا ل أ ح و ا ل ربنا سبحانه وتعالى علمنا أ ن احنا في الصاله قل إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين إ ه ل ن ا ب ل غ ة الجمع كده واعتبر نفسي فردا في المجموعه لكن أ ن تتغلب المصالح ا ل ش خ ص ي ة هذا أ م ر يخرج بنا إ ل ى د ا ئ ر ة أ خ ر ى لا نحب أ ن نكون بامكاننا